طال السفر ما عاد خبر أسأل يا نجم سهر سهري سهر وانا كدر أحسب نجوم الليل شدني هوى المحبوب شدني هوى المحبوب وانطريجي المكتوب ري <تصفيق> جلمدتو سود الليالي وإنت على بالي اسهر واعد نجوم نجمع كل يوم اقول اليوم ترجع البسمه وانا على بابي ارسل عتمه ابي شي صبر دموع اهاتي اكتبها فوق غيوم ألم وموت تخرق بعمري، والي ينتظر مالوم يا أبو يتدري، راح النظر دار الدهر من فاجعات الوحل سهر سهر وانا كذا. أحسهم يجوم اللين العمر ما حسون العمر ما حسون ونطريج المكتوب ونطريج طال السفر ما رضى أسأل يمين سهر وانا فيك احسب اجومي ليه جنني هول شدني هواكم يا المخذين الروح سفرة طويلة وعلى بعدكم أشتم بعدكم نسمة وطن ودفوع ذكرى جميلة. يغلي يا علي ناس يا ناسي يا ناسي شاط المأسى كل لحظة حس جروح موجة مسيلة لا من حشرة وانا الأسير بين العلل والنار اسم العلي لا أنسى العمر من ساق يا بوي يا ضاق روحي في دل غنات وقلبنا ضاق أنسى العمر من ساق Namaa sikar Mektobaan nekkii Sahrii sahar Walakki dar Ahsivu nijuun leil Haqa al المكتوب قال الصغر ما وابو يحسين تدرب خبرهم عفوطنهم ولا خبر عنهم ولاه شهر شهرين مدة سفرهم الوالي خيمة خيمة صحت بهضيمة إمني نجيب منين وننتظرهم مجسور خاطر ودمعني ورغض بين العذاب وبين حسرة ذكرهم راح ورد وش شجر بقلبي ويا حلم ما خلى تكبر ابحث راح راحل ورد وش شجر بقلبي ويا حلم ما خلى كبار بخاسبي ريتا كبار شاب أثر هاجر مع اسماعيل سهري سهر وانا في كده أحسب نجوم الليل رد يوسف اليعقوب ردي يوسف اليعقوب وانطر يجي المكتوب وانطر يجي المكتوب طال السفر ما خفر أسأل يا نجم سهر سهري سهر وانا كدر أحسب نجوم الليل شدني هوى وانطريجي المكتوب وانطريجي المكتوب عفيا يا روحي محتم بس ذكر يا تحباب وحناني حبيبة حبيبة, حبيبة هدى المصيبة وكل من لها غياب مثلي تعاني وانطر أبويا وعمي وخويا منهم وجاني جواب آيا زماني مني صابري وكل أمل عمري خلاني شل أسباب راح وجفاني معادة المحبوب ينسى خبيب ولا طارش ومكتوب دارا يجيبا معادة المغبوح ينسى حبيبا لا طارش ومكتوب دارا يجيبا يموت الزهر كل الثمى لما نغصونت أحسهم نجوم الليل، أصبر بعد كم دوم، أصبر بعد كم دوم، ونطريج المكتوب، المكتوب، طال السفر ما رتقل، أسأل يا you